بسم الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في موقع رايه السلف بالسودان ان يقدموا لكم هذه الماده الصوتيه والتي هي بعنوان ابطال شبهات من يجيز التعاون مع اهل الاهواء والبدع وبيان ان ذلك خلاف منهج السلف الصالح للشيخ الفاضل نزار بن هاشم العباس حفظه الله سائلين الله عز وجل ايام هذه الحلقه الرجعه اربع ريال. الخمر كانت حلالة. ثم بعد ذالي صارت مالا. راح لك يا اخي الكريم. ايه. فاذا حلف الضرون هذا من الشرايع القديمة. التي نوصي خليف. يقول لسعوصات السنين لا حلفة في الاسلام. انت ماذا لدي? فاذا لا يجوز لاحد ان يستجد حلفة الضرون انه كان في مكة. وهذا كان في جديدة الاسلام. ثم جاء مني وقال لا حلفة الاسلام. حلفة الضرون كان لمرض رفض المظلوم رفض الظالب اتجاع الحق لأهل يتفع لأنه فيه فيه أشياء زراهز وأخلاق طارق التي فيها يموت الشرك فيها كل البشرية هي كراها تنظل ضد العدل ضد الأخلاق بيه أشياء فضلية مشكلة الحيوان يتنوي هي ذراكة فالنبي صعينا ما رأى هذا أم مدح هذا هي لكن لما جاء الإسلام أصبح الإسلام هو الحاكم بالحيش لنشيش الأحلاق انت بنخسر فإذا لا جزا حمي لي انتقب ناخذ هذا هل بيطلع عن السلام هذا انطباش ايش ثاني برقمك نحن لما نقول احرف عالمها الجل السلف الصالح برقمك نقول لكي نكون نحن على الاسلام الصحيح الذي جاء به رسول الله لا سبيل الى ذلك الا اذا حصل فهم السلف الصالح علماء السلفيه قديما وحديثا يعني لما يجينا هذا في السودان هذا المنظر اللي ننظر حول هذه المساله في القرن ال21 مشكله ويجي في قصه حلفا دول يستدل بها يستدل بها على ماذا يريد يستدل بها على انه ك داعيه ويظهر انه يدعي للسنه يتظاهر بالسنه انه يجوز له انه يشارك من المخالف للسنه من المخالف للسنه في السودان اي من شكون بارك الله فيك من الخوارج او من دعاه الضلال صح ولا ما صح ها ولو كان هذا الحزب حزب لا ديني ذاته جميل جانا انا عندي وثيقه بارك الله فيك ان هذه الجهه جهه انصار السنه مع بعض الطوائف التي تدعي المهديه ها قالوا نحن نتحد معاهم وسموا حز الطائفه او فصيل سموه ايش أه؟ اتحاد اهل القبله ودعوه هذا الشخص بارك الله فيك الى اين الى مؤتبر صارص امين هذا الكلام كلام صح انا معناها المسلمين والمصليات التابعين لهذه المنظمه او المسلمون الذين يحصلون الضم بهذه الجهه اذا راوا مثل هذا التداخل يا بني صار سنه داخل الخوارج تداخل القطبيه ها هذا المركز العام السنه الماضي وزع كتبه سيد, سيد قطب تذكره سيد قطب وزع كتبه في المركز العام كويس يرو انصار سنعاني المسلمين يروى سرسنا يتداخلون مع قناه طيبه يتعاملون مع عبد الحي يوسف يرى المسلمون ابو زيد محمد حمزه يصلي على اسه بالله دي ومكتفى بذلك يثني عليه ويضع في حكم مسلمين ماذا سيقول المسلمون العوام وهم يحصلوا ضمن ابو زيد مش كده بي ابو زيد هذا يقول والله يا اخي لو ما كان هذا الشخص على خير اول ما دخل معطيبه ولا شارك طيبه ولا صلى على من هذا فيدنا ولا ما فيدنا اذا ربطنا بربطنا الامه الا الان يا عثمان يبني بمن بالشطره الفر وهي من شرف غثمن الخوارق قالوا قولوا الشر الخلو والخليغه من شرقت لا تحد هذه من سلف قالوا الخوارق هذا بفعل شنو يا عثمان المشاركه ويعليك يا اخي الكريم يريد ان يحلل بالاستدلال بحلف الفضول انه ما حرج انه اذا ارتدع للسنه تشارك كل المخالفين شفت الهواء الضلال هذا كويس اللي كاين يقول على الاسلام الصحيح لا سبيل الى ذلك الا اذا حققوا فهم السلف الصالح جميل السلف الصالح ما فهموا هذا الحديث نقلوه بالسند والمعنى وفهموه وطبقوه تطبيق عملي ما جاهم الجهميه موجوده القدريه موجوده المرجئه موجوده المعتزله موجوده الرافضه موجودون كويس هنالك من الاشاعره رد على الرافض هناك من الجعمه الجهميه كرمش المرسي رد على من على الرافض الشيعي با قال والله خلاص احنا عندنا قضيه مشتركه انتبه ها ديل بيردوا على الرافضه معناه احنا شنو نعاوي من المعتزله والجامي فعلوا هذا بنقول حل في الفضوله يا جماعه ها لكن ما فهموا هذا الفهم اذا احنا حرفنا متى يا ابني لما خالفنا فهم السلف لنصوص الكتاب والسنه يا اخي السنه السنه للجماعه جميعا لهم موقف تجاه الازدحام الجد وعضره موجود في كتب السنه والله بارجعنا اقرب كتاب صغير في متداول يد السنما وهو شرح السنه للبربهاري صحيح تجد موقفهم هذا ظاهر بارز ارجع الى صله غاده للسنن الجامعه لالكعي الشريعه للاجره الهبانه لمندبطه كويس السنه للخلال جميل بارك الله فيك عقيده اهل الحديث للانصابوني اصحاب الحديث الصابوني السنه للمزني مجموعه من كتب السلف تجد من ضمنها ماذا موقف اهل السنه من من اهل البدع نمشي بعيد لماذا ارجع لصحيح البخاري ارجع لصحيح مسلم ارجع على السنن الاربعه تجد ماذا موقفه من القدر صح موقفه من القدريه الموقف من الجهميه معي يجب النصوص التي تذم هذا موقف ولا ما هو موقف يا اهل السنه المنتسبين للسنه اليوم كحسن الهوار وغيره وغيره ينضو في مجتمع عام ويوقع عليه ناس ليسوا براشدين عقلا جيد يقولوا دخلوا وطلعوا بخلاصه انه يجوز في الدعوه الله ايش المشاركه المخالفه للدعوه السلف هذا دين يا يا بسم الله يا ابني هذا الضياع الشيخ بن باز كان يفعل هذا الشيخ من يفعل هذا المشارك ما يفعلون هذا اذا هم معناه انتم لكم دين يخالف دين من من هجنا السلفي دين مشايخنا السلفين يستدل بعضهم قبل كما اتصل عليه ما ادري انتوا عفان لو احد قول لي والله يا اخي الشيخ بن باز رحمه الله كان يشارك في مؤتمر رابطة العالم عليه السلام جميل وهذا الرابطة في امن في القراضاوي يريد يستدل ايش شارك بمشاركه الشيخ بن باز رحمه الله وبعض مشايخنا السلفيين قديما لمن لهاولات الرابطه في مؤتمر عام انتبه شوف يا اخي هذا من الهوى يعني الشيخ بن باز عايش حياه دعويه اكثر من 60 من اكثر من 70 سنه مشكله ينزل ويخطب شيخنا في الدعوه رحمه الله تعالى والشيخ بن باز عالم جليل يدعو الى الله عز وجل ومشايخنا السلفيين كلهم يدعون الله عز وجل يخرجون وينزلون في الدعوه إلى الله عز وجل ما ورد إن عندي انهم شارك ومشارك واحد اليمن بالخوارج على البدايه عندك كل التاريخ هذا وقف على ايش? على ايش? على قضية معينة. هذا هو ولا دين ولا اتباع? لو كان عنده دين ويريد التحرير يذهب الى الواقع الكل صحيح? ثم يجعله اصلا انه مشايغنا لا يشاركون من? المخالفة لهذا الاصل. واذا اذا حصل شيء تعارص بالذهن للاصل العام ناتي ننظر في ايش? في هذه الجزئية على ضوء ايش? الاصل العام. في انت مثل هذه عدوان? طيب تعالوا نقول لكم يا جماعه هذا من الهواء قلت له مشابز شيخنا السلفيين يتكلموا في القرضاوي صح وبين انحرافه وضلاله مش كده وبين انه مخالف للاسلام والسنه جميل شيخ امباز موظف تابع لدوله جميل وهذه الرابطه جهه ماذا حكوميه وياتي الناس من كل فج وصوب للاجتماع لمؤتمر الرابط هذا اجتماع دول دول السودان عنده ممثل مش كده والبلاد اللي شاينه ومصر عنده ممثل يجي القرضاوي يمثل الدوله يجي واحد مخالف القرضاوي عند الناس عنده معالم صحيح لكن عند غيره ليس بعالم مش كده فهي الشيخ ابن باز وممثل لمن لدوله التوحيد يقول قال الله على رسوله ويرد من خلال هذه الكلمات على من على ضلالات والخرافات اهل البدع ويؤسس التوحيد يمين في موثقه ايش موثقه دوله هنا ايش نقول له جزاك الله خير ولا ولا ولا نضعف فيه ونشارك المخالفين نقول له جزاك لانك مثلت كلام حق وبينت الباطل جميل ورضت رض ظاهر او خفي او مباشره او مباشر على منع المخالفين لهذا الحق صحيح ولا ما صحيح فهمتوا هذه المساله اذا هذه وظيفه الدوله انا انا حاكم لو جانا اداني قال لي وزارته عن اريدك عندنا موضوع معك ومشيت ولقيت المخالفين هل تستطيعوا ولا ماطيعوا اطيعوا لانه هذا امر جميل ولكن مبين مبين حتى امام السلطان انه هذول خالفوا مجلسه إذا استعملت الحجمه ممكن ماه يبين بصوره واضحه يبين هذا كذا وهذا كذا واشير الى الصوره العامه وادعو الناس ولذلك قلتهم في هذا الاتصال قلتهم علماء المملكه العربيه السعوديه بل حكام المملكه العربيه السعوديه جزاهم الله خير اجي اذا تكلموا في المطالعه العامه يتكلمون كلاما لا يقوله لا انس السلف ها نقول نحن ما, ما نحن فيه من الخير في هذه البلاد حصلنا عليه بعد فضل الله هم بتمسكنا ايش بالاسلام وعقيده السلف الصالح هذا المرجع عبد العزيز رحمه الله الان في درس موجود في ميراد الانبياء شيخنا محمد علوي يدرس شيخ رساله الشيخ عبد المرج عبد العزيز رحمه الله لمن لحكام المسلمين وللقضاه انظر ماذا قال فيها يتكلم على التوحيد يدعوهم جميعا الحكام والقضاه في مشارق الاو مغاربه يقولون يقول لهم تعالوا اعبدوا الله من الله تعالى انتبهوا للتوحيد وحدوا الله واحذروا من الشرك ومظاهره ومحلى كتاب الكريم اذا هذه سياسه الدوله جيت الشاب بن باز ممثل لدوله الان نحن هنا يقال لنا تعالوا اجتمعت دائره فيها مجموعه من علماء الصوف والضلال تعال قول كلمه الحق شوف قول خل... قول ايش كلمه الحق ليه لو دخلنا على هذه الجهه وقلنا قال الله غير رسوله ولا يجوز الاتباع الا لمنهج السلف هذا حق ولا ما حق هذه دعوه لهم ولا ما دعوهم جميل اذا فرق بين ان تشارك عن عقيده واعتقاد تتبعه وتتنزل وهذا يكون جيداً وكالعام وبين انك انسان جد في امر عارض انت مطيع في اليمن لولي الامر في مثل المساله هذه نقول لهم يا ريت الان انتم جوكم هذول الاخوان المسلمين وبعض الخوارج وتكلموا معكم في الرافضه جلسوا وقلتوا للجماعه يا جماعه انتم انتم ذاتكم يا الذين تتكلموا على على الصحابه وتدعنا زائدكم طعن بزعاماتكم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش كده لما جو الخوارج يتكلموا يقولوا هذا سيد قفي بعض الصحابه مش كده يضعف عثمان قام يضعف في نبي الله موسى ليش ما تكلمتم في هذا هذا كله موجود في اتحاف العقود مشكدة فلذلك يا أخوة عثمان هذه شبهة باطلة التعاون إنما يكون على الكتاب والسنة على فهم السلام الصالح هذه جميع الكتاب والسنة الخيرية اللي هي الآن غيرت وبدلت وأصبح تشارك بارك الله فيك أنصار السنة اللي خرجت منها ومشت وشكت وبكت عن مشايخنا قالت لهم إن أنصار السنة انحرفوا عن ملاج السلفي وفارغوا من ملاج السلفي أفتونا حتى نكون جميعها بعيدة عن أنصار السنة أفتوهم لياجل ماذا ملاحظات للجمعيه ضد من اثار السنه كون الجميع الان رجعت الجميع لمن تتعامل مع من مع اثار السنه والله يا ابني الشيخ بن باز رحمه الله لما قدمت لهم له الجمعيه كتابها العلمي باسم المنهج العلمي والدعوي تجيني كتاب السنه الخيريه في مقدمته كتب كالات انتبه معي عشان تعرف الشيخ بن باز وانه امام جبل ها خصئه الذين يتكلمون فيه بلا علم ولا حق ولا حق لما تكلمت الجمعيه وقالوا نحن في السودان هكذا نحن بينوا انهم جماعه دعويه طلاب علم من الجامعات وقالوا كلام كثير قال نتعاون شوف مع المسلمين على البر والتقوى تعال يا شيخ ماذا تفعل اوقفهم قال قال لهم اضفوا هذه الاضافه نتعاون مع المسلمين على البر والتقوى قال على ما درجه عليه السلفه هذه كلمه تكتب بما الذهب انتبه على ما درجه عليه سلف الامه لماذا لان هذا قعيد طيب يبين قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لانه هذا كلام عام كويس اهل البدع جميعا المخالفون لاهل السنه جميعا والمخالفين كلهم بيقول لك نتعاون ايش على البر ندعمه مع مع الخوارج مع النصارى مع اليهود مع الرافضه مع كلين صح وهذا موجود وين في كل الجماعات المخالفه للسلفيه خاصه كالفاجوسين يعاون بعضه لبعضا ايش فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضه لبعضه في ماذا هذا من اين جاهم لانهم استدلوا بالاي بلا فهم لمن سلف الصالح نائغ عن ان هذا ليس على بيروت الطهوه لان هذا ضلال فجاء الشيخ بن باز رحمه الله قال تعاونوا على بيروت الطهوه على ما درجه ايش شفت هذا القيد كيف يا جماعه قيد لا يقول الا انسان الله عز وجل جعله جبل في السنه والسلفيه يا ريت نبغى زي الشيخ بن باز يكونوا اخوياء الشد رحمه الله يكونوا مميزين اصفياء انقياء لكن هؤلاء للاسف لما لم يستطيعوا يقولوا كلمه الحق وجدوا من ينبه النساء والرجال من اصروا رسلنا المساكين اللي ينظر لهم حسن الاواري انه يجوز التعاون مع الجميع ويدافع عن اهل الضلال كمحمد حسان وجدوا ناس وشباب وطلاب يدافعوا عن السلفيه ويبينوا الانحراف هذه الجمعيات وهذه الجماعات اصبحوا ماذا منذرون ويؤصلون بلا حياء من الله ولا خوف من الله لان الخائف من الله ما يقول مثل هذا الكلام نتعاون مع كل احد خالفنا الصنف وخالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك انا هذا يوضح لي ويوضح لكم جميعا خطر هذه الجماعات تبارك الله فيكم ابعدت نفسه عن الدعوه السلفيه بل ابعد شباب المسلمين وشابات المسلمين المغرر بهم على الدعوه السلفيه الواضحه جيد في حظ الفضول يا ابني لا يجوز لاحد ان يستدل به لانه منسوخ بارك الله فيك يا اخو صالح لا حل فماذا اي يفعل يعمل بالمنسوخ معناه ما هذا رسو قالوا لا يكون طالب العلم طالب علم ولا العالم عالم اذا الا اذا عرف النهج بنقول لهم تعلموا العلم اولا واعرف الناس والمنسوخ واعرف مساحتها بعد انت التلو في الدعوه الله ها وندعوا على الدروه التا وانا داخل معانا مع الحسن عشان نرفع شعارات الثورات ونرفع شعار الخوارج والقطب بهذا الدين يا ابو اسماعيل ها حول مشاركه اهل السنه لمن المخالفين اما ما هو ما بين الدول كدول هذا منتظم بوصوله على الجميع مثل النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه ودخل في اتفاق عمل مع, مع المعوذ صحيح ولا هو صحيح وبارك الله فيك وكانوا يحاربون وهيدخلوا في treaties ومع من؟ مع اليهود زي ما حصل مع الخيبر عاهدهم على ان يدفعوا جزء من ايش من خراج من دوله الاسلام مش كده فاذا ما يوجد بين الدول وبين بين الدول مش وبين دول فحضرت انتظم ايش في الحقوق العامه التي لا تخالف فيها الشرع مثلا جاءت مثلا جاءت امريكا قالت نريد نقف معكم نريد امريكا تحارب مننا عدوا لا دين له لا دين له امريكا مع كفرها افضل لنا ممن ممن من, من؟, من, من الذين ان هدول اهل الكتاب وعوض ذلك لا دين لهم واضح لك ولذلك لما قامت الحرب بين الفرس وبين الرومان كان المسلمون يعيذون من؟ الرومان ديماذا؟ يعني الفرس مجوس والرومان ماذا؟ ولذلك نزلت سوره كامل ايش؟ وغلت عليهم يئذن يفرح المؤمنون لمن؟ بمن يفرح المؤمنون؟ بمن؟ بمن؟ يفرح بنصر النبي بنصر من؟ الروم الروم على من؟ على على الفرس واضح لك يا الكريم اذا هنا في علاقه ولا ما في علاقه؟ فاذا هذه المنا... الم... المحالفات التي بين الدول تراها الاصول الشرعيه طب عليك يا اخي الكريم فاذا حل في الفضول كلامنا حوله ماذا حول ا لك سني وشارك من من حارب دين نعم نقول ان تجوز مع انه منسوخ نقول هذا ممكن يجوز الاستدلال به من اي حيثيه انه كان هذاك في ذلك الزمان التعاون مع كافر هذه الاشاره دين على في الكتاب مش كده ممكن. انه مشكله كده موجوده ممكن. انه حل الفضول كان تعاون بين من بين مسلم وبين من وبين كافر اذا هنا يجوز الاستدلال بهذا انت الحته هذه المكان المنط هذه ليه لانه كان النبي مع من مع كفار حول اصول عامه لا تعرض الشريعه الاسلاميه جيد لكن ليس المحلل الاستدلال انك مسلم سني تشارك من على القول ده واضح يا جاري حياك الله نعم هم بيقولوا ان ده الله ده كان تعاون على الكفر دعونا اقول هذه من وين جابوها بيقولوا المسلمين هم من باباوله من وين جابوها يقولوا المسلمين كويس اذا انت على المنهج السلفي وتعرف السلفيه اهل السنه كانوا يقولون خطر ها اهل البدع اعظم واصبر على اعدائهم اللي هم خطر يهود النصارى تعرف لماذا لانه اليهودي يهوديته ظاهره بل انت تدعي للاسلام والنصراني النصراني بل تدعي للاسلام لكن المبتدع يجيك باسم الاسلام ويدمر الاسلام انت المساله هذه انت ليه يا اخي فلذلك لما نقول اول هذول جهال يا اخي ما يعرفوا اصول الشريعه ولا اصول الاسلام انت النقطه هذه راح يقول لك دكتور والثاني ماجستير وما عنده فهم بيوصله ولا للاستدلال قال جاي دكتور جهاز شهاديك هذا كما يقولون زمان ديك وصور هذا ما اقول لكم بديكم يمكن ما يقول هذا الكلام خلاص نسال ندرس الاستعانه شوفه شوفها ان شاء الله كويس يا جماعه نسال ندرس الاستعانه ها لسه ندرس الاستعانه مش هيك نسال هو رد رد شرع عظيم امم بشر خفيف جميل لان الصضاف في ذلك الزمن يدعو الى البحثيه نعم لا دين مم. لا نصرانيه ولا اسلام ولا دين ندرس الامر الثاني برك لطفيق في ضرر ضرر محض جميل مثل السعاله تنيس على الصدرك لطفيق بدليل كافر لكيوم بنفسه وصاحبه من المشركين نعم عندك دوله ما عنده قدره يدافع عن نفسه واخشى على بلادي وعندي مال اجيب كافر اه اضرب به المنحرفه الثانيه فهمت لانه المال ها يضيع لاجل حظ النفس انت المساله هنا عم لذلك يعمل ولا ما يجوز هذا ضروره وشغل الباني مع جلالته يعني وعدم الجواز صحيح مم. مع انه شايفنه كلهم يقولوا لا الشيخ الباني حبيب كما قال الشيخ محمد مرجال الشيخ الباني حبيب له حق احبو الينا هذه ضروره ولذلك مثال واضح نقول الاصل عدم الجواز للاستعانة المشركين لان الادله جاءت بهذا ولا ما كذا قال رجل النبي صلى رجل مشرك اراد ان يخرج وقال ارجع اني حتى لاني لا, لا, لا استعين ماذا بمشرك هذا دليل على ان الاستعانة بالمشرك لا تجوز فهمتي يا شباب ده الاصل كويس اذا اضطر يجوز ولا ما يجوز يجوز هذا خارج عن الاصل ها وهذا اضطرار مثال لا يجوز لرجل ان يقول الميت اضطر انت يا اخي الكريم حرام شرعن باتفاق الفواء ان يصافح الرجل امرأة اجنبية مش كده هذا عصل او لا ما اصل يا كبير عصل جيت انا ماري على شرعن النيل وجدت امرأة قاعد تغرق قالت انغذوني بعض الله انغذوني ماذا ستفعل ها تقول والله المصافح حرام ها اوش يخليها تغرق يا ادري ماذا افعل ايش انسلم انغذع انغذع هذا العمل عمل خير او ما هو عمل خير؟ اه نعم. اذا نقول نعمل حاصل الحرمه لكن الضروره تباحت ايش بقدر ما بعدين كمان اسلم على طول لا هذه حاله فهمت فالسعوديه استعانت بالكفاه لمرحله معينه والقالت الاستعانات والاستعانه العلميه اجازها من نعم. العلماء انت مثلا فين نقول هذا يجمع بين كلام الشيخ المالكي انه هذا عم نقول شيء رباعي كلامه هذا الاصل نعم. جيد لكن هنالك ما يخالف الاصل عند الاضطرار واضح لكم يا شباب تركزوا لهذا الامر حياكم الله يا شباب الضروره بس ما ينفع عندي حديث صلى الله عليه وسلم طلعوا انتم مروم سبحان امنه انما تقاتلون عن وراءكم لعدو وراءهم الحديث ما ينفع لدال انه يجوز للمسلمين ان يتعاونوا مع مع خاصه غير الضروره انا كنت عايش معاهم في ذلك الزمان الجاي ما عرفت ضروره لا ما <تصفيق> <لا> هو <مهوز مهوز تصفيق> ذكر ان نتعاون معاهم ما هذا ال هذا الكلام معنا هذا الكلام جبت الله يحفظك معنا انه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا يدل عليه انه العدو المشترك معناها والله اعلم لا دين له هاي فدخل هؤلاء الرومان مع من مع المسلمين لقتال من حديث عدو عدو من وراي صح اذا هذول دخلوا معه لا ها في شيء مشترك بينهم الله اعلم المهم عند الله لانه ما حضرنا ذلك الزمان ولا نعلم حقيقه الا ان ياتي صحيح فما في اشتراك بين هؤلاء حرب وعدو مشتركا مين ليش فايد المسلمين لمن للرومان ضد من دي بالفرصه وبعد لك اذا ايضا هذا خارج محل النزاع احنا حل نزاع دوما يا شباب المسائل زي دي محل النزاع وين محل النزاع مع انصار السنه ومع الحزبيين في الدنيا كلها هل يجوز تعاون اهل السنه السلفيين الطلص مع اهل الهوى والبدع هذا محل نزاع فهمت الكلام هذا حول ماذا معاواده مسلمين جيش حرب حرب لمن لكفار مع من مع كافر انت المساله دي اذا لا يوجد السجال بهذا وهذا الصوره يا اخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون فيكم اناس ون يحدثونكم بما لا تسمعون انتم ولا باعكم الاولاد ثم قال ماذا فياكم دليل اللي قال عنهم النبي حضر. اياكم يوم نجي ندخل معهم في التعاون معناه خالفنا اياكم اليوم لانه لفظه اياكم اليوم ايش لفظه ايش تحذير لما نخالف هذا معناه شنو خالفنا لنه حضناهم وصرنا معهم وضح لك يا اخي الكريم فلذلك والله يا اخي الكريم لما يراه له البد اهل الاسلام المسلمون العوام المساكين هذا التعوق يشوش على مشكله ويقع في ضلال اهل البدع ولا غيره ويصبحوا شركاء اولاله الشيخ محمد <تصفيق> صلى الله عليه وسلم والله يا جماعه كفايه عفوا عفوا ما والله يا اخو والله انا يعني من باب الخبر انا مريض والله كيف واحنا ممكن نقول للدرس من عند التافهين صف لذلك يكفينا هذا لذلك هذا زي حلف الفضول هذه يا شباب اعطوها لي وين اخونا السائل اثمانه زمانه شوفوا هو هنا ده نسخ منها ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله الله يبارك الله